للبستي والعلياء والرتب دعيه من سالف الاجداد والحسبي الله صبغدا دم عمره وعتا وهد وفعل سيد سادات من النوجب للبستي والعلياء والرتب دعيه من سالف الاجداد والحسبي الله صبغدا دم نوعه و وفعل سيد سادات من النوجب كان إن شأن المنايا طوع على الأعادي يقسمها بلا ريبي سيهام موت يفجرها فإن سمعت ضج العلوج وإن ترمي الحشا تصب كأن نشأن المنايا طوع راحتي على الأعادي يقسمها بلا ريبي سهام موت يفجرها فإن سمعت ضج العلوج وإن ترمي الحشا توصيب يعمل للبسط والعلياء والرتب دعيه من سالف الافتاد والحسب ما نصب قداسه روعه ماض و فعل سادات من النوجب يعمل للبسط والعلياء والرتب دعيه سهل في الأجداد والحسبي والمصف الغداد أمع روعة ومدى وفعل سيد سادات من النوجب إلى العزن المي والسماء ترى أمجادنا فقط الشمس والشوبيه همته في علا والعلم وصار لا تعلم بنا سادتنا عنا بن فبي عم الى العزن والسماء <تصفيق> ترابدا نفق مجد الشمس والشوبيه همته فبي العراق منار المجد للعربي هذا صنيع كريم من صنائعنا من أمة صنعت من مثل منتخب دعاه للمجد والعلياء والرتب داعيه من سال في الأجداد والحسب والنص بغداد أمع روعة وامدى وفعل سيس سادات من النوجب أستهد تران عيون الجيش حين ترى فيرجع الجيش بالخسران والنصبين بالحق والسيف والإسلام ملتنا نبني المعالي ما ننفاك من داعي العام للمجد والعلياء سالي في الافتاد والحسبي ما صب بغدادا نوعا وودا وفعل سيف سادات من النوم